ونأتي ونصل لشي جمعة ها كل الناس بصل لشي والله العظيم. كلكم بتصلوا انتوا انت هنا في الجامعة اللي بصلوا معني درها ناس بصل لشي الحياة ديقة عن الشيخ والرزق دي وفاعدنين نمشي الاحوال وثرها لله هو الذي راب يدتع ربانة العملية ماشية مش كده برضي لما فيه تقول له يا عام صار لك يا عم والله العظيم والله بمسر والله بحب طب فبنا عرق من انت مسلم اذا استسلمت لامر الله عز وجل فسيرك الله عز وجل تبعا لما اراده سبحانه يبقى اول حاجة الاسلام لعب الاسلام مطلقا لله ولما شرعه سبحانه اثنين لا ان تتعلم ان الاصل في اعمال الكفار خاصه في العقيده مبناه على الضلال والفساد والصلاح استثناء فاذا وجد بعض الامور الصالحه التي يفعلها هؤلاء فقد يفعلها هؤلاء ولا يؤجرون عليها من باب قول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ثالثا اعلم ان التشبه بالكفار اللي تتشبه بالكفار في اكلك وشربك وزيك وحياتك اعلم أن التشبه بالكفار يجعلهم في المقدمة ويجعلك في المؤخرة يجعلك تابعاً دليلا لهم طيلة حياتك وفي هذا بعد عمن جل الله ورسوله قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصفه جهنم سائد مصيره رابعا اعلم يا من تحب التشبه بالغرب ان التشابه بين المتشبه والمشابه له يوقع شيئا من المشاكله بين المقلد والمقلد بمعنى ثلاث بالشكل الذي يجذب او يجلب التجاذب القلب والحب والانصهار والموافقه لهذا المقلد في القول والفعل والاعتقاد وهذا امر مخل بالايمان خامسا لان مشابهتك لهؤلاء الغربيين تورث أو تورث الموزة والمحبة والموالاة بين المتشابهين فالمسلم إذا قلد الكفار لا بد وأن يجد في نفسه ألفة لهم والالفه تورث المحبة والمحبة تورث الرضا وبهذا تضيع عقيدة الولاء والبراء من عقائد من العقائد التي ينبغي ان يسير عليها المسلم عقيده الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين فانت اذا شابهت هؤلاء لا بد و... وان تكون راضيا بمنهجهم راضيا بسلوكهم واخلاقهم وعقاربهم وبالتالي لا بد وان تضيع عندك عقيده الولاء والبر. مثال ذلك انسان ذهب الى بلد اخر يكون فيه غريبا لو راى غيره يمشي في الشارع يلبس كلماته ويتكلم بلغته فلا بد وان يشعر نحوه بنوع من انواع الموده والالفه اكثر من اهل البلد الاخرين يبقى انت لما تلبس اللبس ده لما تخش وص الملتزمين تتحس بايه تتحس ان انت يتبسونك بصات غريبة طاعة لا اه يعني انت لما تبقى لابس بلطنون ساقط وفتح صدرك وشبيح كده ومعاك سياف ومطوع وسعيدة ومش اعرف حيوك لما ينسل واحد بقى جنة عليك وجبك رضب عنك للمسجد واعادك وبش حاجة سمعه رضب عنك بالمناسبة يا عندك واحد يقول لك انا احب ان انا صلق مداجي محدش احسب مع لا يا حبيبش كلامك انت مسلم ولا مش مسلم يقول لك انا مسلم طبعا احكم منك كمان خلاص المسلم اللي احكم مني لازم يستسلم لامر الملك الملك يقول له صلق اي صلق مفيش حاجه اثماء ان انا بصلق غضبا عني ماشي يا جماعه انت لو دخلت بالشكل ده وسط الناس بتحس بنفره ولا بتحس ايه يا جماعه بتحس بنفره ولا قله طبعا بتحس بنفر زيك بالصد يا عم الشيخ يا اخي يا مستقيم في ظاهر والبصر لو دخلت وسط السحاب بتحس بتحس بالغربه بتحس بغربه, بغربة. بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء طيب يا ترى ايه الاسباب اللي ادت لوقوع شباب المسلمين في التشبه المحرم اولا مجائب الكفار لإسلام المسلمين اخواننا اعدأنا بيفكروا فينا في المرضى وعشرين ساعة سمينة واربعين ساعه بيفكروا في عن طريق الخطط بعيده المدى واحنا لسه بنفكر تحت رجلينا ونبص تحت رجلينا غلط دي كارثه ابي الحمد لابد وان نفهم ان اعداءنا حريصون على اضلالك على تذويب عقيدتنا على تضييع هويتنا الاسلاميه ثانيا المسلمين وعدم تفقّرهم الدين وغفلتهم عن مقاصد الشريعة. الولاد في السنة والجمعة تيجي تقول له حبيبي انت لازم تبقى بتدرس عقيدة تقول لك عقيدة يعني عقيدة. لازم يا حبيبي تبقى عارف الفقيات الفقيات الفقيات ايه يا عم الكلام الكبير ده عم يا عم يكملني عربي يا عم كلمك عربي وانا بكلمك كيانين دي دي كانت. طب الحل ده يا جماعة. الحل ان احنا لازم نزيل الجهل. الحل ان احنا لازم نزيل الجهل. قال تعالى فعلا انه لا اله الا الله. الجهل ده القاتل ودوان. بمستفقان نص من القرآن او من سنة وطبيب ذات العالم الربان السنب السالح الذي اوقع كثيرا من المسلمين في التباحية لغيرهم بعض المسلمين ماديا ومعنويا وعسكريا مما يشعر المسلم بالذلة والعزيمة المسلمية كثير من المسلمين عنده يأس ان فلسطين تلقى العراق تفتح وان احنا نقدم نتصدى اليهود والامريكان لو دخلوا علينا ما نقدرش عليهم هما لأ عقيده واضحة عند جل المسلمين فعنده يأس واليات بيولد القنوط من, رح من روح الله عز وجل والله تعالى قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون السبب الرابع هو كيد المنافقين اوعى تخاف على الامه لو كان عدوها ظاهر انما المنافس اللي بيسمع منك كلمه وقاعد ينخر باساسك وعايز الدعوه دي تقع هو, هو اللي تخاف منه تخاف من الراجل اللي بيكذب على السنه علشان يشوه صوره السنه دي من الراجل اللي كل هدفه اللي يشوه صوره الإسلام دي اللي تخات منه أخيرا من الأسباب اللي أدد للتشبه بالكفار والغربيين كثير من الشبهات التي تطلق ليل نهار عبر وسائل الإعلام المقروعة والمحنوعة من هذه الشبهات انا حورة انا حر تتكلم واحد انت عامل في نفسك كذا ليه عامل انتوائد من حوادك وعامل في نفسك كذا ليه انا حر يا عبد اخسب بالله العلي العظيم فتما مغير حامل قال لي رأيت شابا يلبس الميوم ويرتدي في اسفلك في مطال قصير اللي بيسموه البنتاجور برضو؟ ايه المتخلف اسمه بيرمودا معلش معلش ثقافه هندي كان ماشي في الشارع ماشي كده في الشارع خمس مرات فهو السلام عليكم وعليكم السلام له انت معانا ولا محتجين مع اللي يعني ايه قلت له انت مسلم ولا مركب كفر؟ قال مسلم اسمك يا حبيبي اسمي حسام مش لك يا حسام انت هل تقلق حسام في اللغة? حسام يعني السيف البتار. يعني انت حاجة حلوة انت راجل